ل أ لا لا لا لا ل I y o know. أ ل م تر إ ل ى الذي حاج إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن آ ت ا ه الله الملك إذ قال و َ ا ل َ لَا َّ ي س م ا َ الله ا ل ِ م ِ ي ن َ ك م و ن و ف ه ا ثم ن ك س ي ل ل ل و م ا م ي